حقيقة تلك الأقوال والرد عليها وثبوت براءته عليه السلام من كل ذلك قليله وكثيره قال المؤلف رفع الله درجاته في المهديين وأخرج ابن جرير من طريق الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام هو يعقوب وأخرج ابن جرير عن القاسم بن أبي بزه. نودي يا ابن يعقوب لا تكوننك الطير له ريش فإذا زنى قعد ليس له ريش فلم يعرض للنداء وقعد فرفع رأسه فرأى وجه يعقوب عاباً على أصبعه فقام مرعوبا استحياء من أبيه وأخرج ابن جرير عن علي بن جذيمة قال كان يولد لكل رجل منهم إثنى عشر إلا يوسف عليه السلام ولد له أحد عشر من أجل ما خرج من شهوته وأخرج ابن جرير عن شمر بن عطية قال نظر يوسف إلى صورة يعقوب عاضا على اصبعه يقول يا يوسف فذاك حين كف وقام وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه قال يزعمون أنه مثل له يعقوب عليه السلام فاستحيى منه وأخرج ابن أبي حاتم عن الاوزاعي قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله لولا أن رأى برهان ربه قال رأى آية من كتاب الله فنهت مثلت له في جدار الحائط وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرضي رضي الله عنه قال البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام ثلاث آيات من كتاب الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقول الله تعالى وما تكون في شأنٍ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المندر وأبو الشيخ عن محمد بن كعب قال رأى في البيت في ناحية الحائط مكتوبا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال لما خلى يوسف وامراه العزيز خرجت كف بلا جسد بينهما مكتوب عليها بالعبرانية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ثم انصرفت الكف وقاما مقامهما ثم رجعت مكتوبا عليها بالعبرانية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم انصرفت الكف وقاما مقامهما فعادت الكف الثالثة مكتوبا عليها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وانصرفت الكف وقاما مقامهما فعادت الكف الرابعة مكتوبا عليها بالعبرانية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فولى يوسف عليه السلام هاربا وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لولا أرأى برهان ربه قال آيات ربه أريت تمثال الملك وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم في الحليه عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال لما دخل يوسف معها البيت وفي البيت صنم من ذهب قالت كما أنت حتى أغطي الصنم فإني أستحيي منه وقال يوسف هذه تستحي من الصنم أنا أحق أن أستحيي من الله فكف عنها وتركها انتهى من الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال مقيده عفا الله عنه هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين قسم لم يثبت نقله عن من نقل عنه بسند صحيح وهذا لا إشكال في سقوطه وقسم ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات لأنه لا مجال للرأي فيه ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه صلى الله عليه وسلم وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية يريد أن يزني بها اعتمادا على مثل هذه الروايات مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب كقصة الكف التي خرجت له اربع مرات وفي ثلاث منهن لا يبالي بها لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق فما ظنك بخيال الأنبياء مع أن قدمنا دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين إما أن يكون لم يقع منه هم بها اصلا بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان وقد رأى البرهان وإما أن يكون همه الميل الطبيعي المزموم بالتقوى والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر في تلك القصة ويكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله نظر في تفسير قول الله تعالى من الآية كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فإلى ذلك الحين استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته